وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَوْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَىٰ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ